بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى وفذعون بالحق لقوم يؤمنون إن فذعون على وجعل أهلا شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساهم إنه كان من المفسدين ونريد نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمته ونجعلهم الوارفين ونمكن لهم في الأرض ونري في العون وها من وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى موسى أن أرضعه فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِي فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا نَرْغُدُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطُوا آلَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُم مَّعْدٌ وَحَزَنًا ان فيلعون وهامان ان فيلعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امراة فيلعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا اسى 117. ونفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون 118. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا 119. إن كادت لتبدي به لولا أن وبقنا على قلبها لتكون من المؤمنين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 وهم له ناصحون فرددناه إلى أمم كي تقرعنها كي تقرعنها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولم ما بلوا شده ولم شدّه واستوى، آتيناه حكم وعلم، وكذا لك نجز المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من هلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا.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 فاغفر لي فوفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه 124. قال له نوسى إنك لووي مبين 125. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو له قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا جبر في الأرض وما تريد وتكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يعتبرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين 119. فخرج منها خائفا يترقب 110. قال رب نجني من القوم الظالمين 111. فوجد من دونهم مرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعا. وامن شيخ كبير. فسقى لهما ثم توالا إلى الظل. فقال فقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير 125. فجاءته ما تمشي على استحياء قالت إنا بي يدعوك ليجزيك أجر ما سفيت لنا فلما جاء قص عليه القصص. قال لا تخفن جوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأنجل. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أنك حك إحدى بنتي هاتين على. على أن تأجرني فما لي حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك فإن أتممت الشرف من عندك وما أريد أن أشكو عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذا 126. أيما الأجلي قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنسا جانب الطور نارا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 مَوْعِظُ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا وَلَا مُدَبِّرٌ وَلَنْ يُعْقَبَ يَا مُوسَى اقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 فأخاف أن يقتلون وأخي أرونه وأفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك وَنَجَّانَا لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنْ تَبِعَكُمَا الظَّالِبُونَ فَلَمَّا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم لعلي يطلع إلى إله موسى وإني لا ظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليوم فنظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أيمتين يدعون إلى النار ويوم 109. ولقد آتينا موسى الكتابا بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون 110. وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى 119. وما كنت من الشاهدين 110. ولكننا أنشأنا قرونا 111. فتقاول عليهم العمر 112. وما كنت ثاويا في أهل مدينة 113. تثلو عليهم آياتنا 114. ولكننا كنا مرسلين وَمَا فُتِنَ جانِبَ الطُّولِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ Maka mereka yang telah diberi tahu akan mengatakan: "Ya Tuhan kami, jika engkau tidak mengutus kepada وقالوا إن بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه أتبعه إن كنتم صادقين فَإِلَّا مَن يَسْتَجِبُ لَك فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَسْتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَن أَضَلُّ مِمَن تَبَعَهَا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 قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا له وآرضوا عنه وقالوا له ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجايلين انك لا تنذيم من احببت ولكن الله ينذيم من يشاء وهو اعلم بالمهتدين وقال نبِعِ الْهُدَى مَعَكَ رَتَّخَتْتَفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّلَ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَأْ لِيهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِلَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن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 كنا مهلك القراء إلا والواضلون وما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون؟ سَمِعُوا وَعْدَنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِي كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وقيل دعوا شركاكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أن فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار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 124. فاعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون 125. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنور العصبة للكوّة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبترفي ما أتاك الضدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين 110. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من واشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا في آلين وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأم فما كان له من في 119. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون 110. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لو الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الداه الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة 119. فلو خير منها ومن جاء بالسيئة فلا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 She is